جل البديع بذي ا ل ط ب ي ع ة أ ب ه ج ا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذي الطبيعه ة أ ب ابهجا خلق الجمال فكان سحرا م خلق الجمال فكان سحرا مبهجا طبيعة خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه مملوءه و غيثا يحاول إ في السحابه مخرجا مسبح ومبشر بالغيث يبرد لا عجاب وتطلعت ضم العيون ودمعها من ف ر ح ة فوق الخدود تدحرجا جل البديع بذي ا ل ط ب ي ع ة ي ب ا ج ا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا خلق الجمال فكان سحرا م ب ي ج ا ف إ ذ ا بغيث كالخيول تدافعت الفا له بين المحابس منهجا من يهوي إلى الغبراء يمسح حزنها إلى الغبراء فالبقاء شركه ا ل ه د أ ض ر و أ ز ع ج ي ه غير ر ب ل ت ه ا ل أ ر ض ل و ي اجتماعي بعد الفراق من ا ل ح ب ي ب ة زوجا ج ل البديع بذي ا ل ط ب ي ع ة أ ب ا ج ا خلق الجمال فكان سحرا م ب ي البديع ا جل الطبيعة ب ذي أ ا ج ا خلق الجمال فكان سحرا م ب ي ج ا يا ربنا أ ن ت الكريم المرتجى فاجعل لنا من كل هم مخرجا ن م الصبح إن جاء البلاد من غير بابك عنده نفع ا ل ر ج ا ل من غير س ت ك يحتمي في بحره、مم. من كل مكروه ا إ ذ ا الليل سجى جل البديع بذي ا ل ط ب ي ع ة ي ب ج ا